والله أحيانا يجلس بعض الإخوة في جلسه من تداول الأخبار السيئة والضغوط والتهديدات وقلق ارتفاع العملة وقلق, وقلق وقلق وقلق وقلق الحصار قلق هذا والبطالة المقنعة وارتفاع مستوى البطالة وغلاء الأسعار والحصار وإلى ذلك الجالسون لا تقوى أقدامهم على حملهم من شدة الإحباط هذه الدنيا قيل ادخلي الجنه قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون لذلك ايها الاخوه هذه الحياه الدنيا متعبه حياه كدح وحياته بذل جهد وحياته قهر احيانا وحياه فقر احيانا في فقر وفي قهر وفي اجتياح وفي حرب اهليه وفي غلاء اسعار وفي بطاله وفي مشكلات لا تعد ولا تحصى اما هؤلاء الذين توهموا انهم في قمه النعيم اطمئنوا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكه ونحشره يوم القيامه اعمى في ضوء هذه الايه لو ان واحدا في الارض كان معرضا عن الله وكان بمقياس السعاده سعيدا هذا مستحيل والف الف مستحيل ان كلام الله حق لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكه ونحشره يوم القيامه احمرا اذا الله عز وجل يقول او من كان ميتا فاحييناه بمعرفتنا احييناه بالهدى أحييناه بالاتصال بنا أحييناه بأنه نقل اهتماماته للآخرة أحييناه بأنه يسعى لمقعد صدق عند مليك مقتدر أو من كان ميتا فأحييناه دقيق الآن كان العلماء يتوهمون قديما أن العين يخرج منها شعاق فترى الشيء أي نظرية قديمة إلى أن جاء عالم مسلم وهو ابن الهيثم وكان عالما بالعين فجاء بنظرية معاكسة والعلم الآن أثبت صحتها قال الشيء المرئي يصدر منه ضوء يخترق العين الدليل أن الذي يتمتع بعينيني حدسي النظر لو اطفئ المصباح كليا لا يرى شيئا معنى ذلك ان الضوء لا يخرج من العين يدخل الى العين فالضوء وسيط طيب فالانسان بضوء الشمس يهتدي الى حقائق الاشياء الليل مخيف كل شيء غير واضح النهار مريح كل شيء واضح فيه انسان يمشي في النهار هذه حفرة وهذه أكما وهذا كلب عقور وهذا بستان وهذه فاكهه وهذه قشره يعرض عنها ضوء الشمس يوري الاشياء لكن في عالمي حركه الانسان في الحياه في شهوات امامه في نساء كاسيات عاريات في الف طرق وطريق لكشف المال الحرام في وسائل للغنى السريع في وسائل للمتعه الرخيصه ماذا يفعل كانه في غابه ظلمه فحينما يتصل بالله يقذف الله في قلبه نورا يريد الحق حقا والباطله باطلا امراه بارعه الجمال السيده الاولى بالقصر زوجها عزيز مصر يوسف شاب في ريعان الشباب يتقد نشاطا وقوة وحيوية وهو عبد مأمور عند هذه السيدة وقد عرضت عليه نفسه وقالت هيت لك العوامل التي تدفعه إلى أن يلبي حاجة جسمه أنه شاب وأنه أعزب وانه غريب وانه عبد وان الذي دعته سيدته وليس من صاحبها ان تصبحه وان الحاجه عنده موجوده طيب ماذا راى حتى قال معاذ الله ولو كان محله ولو كان محل هذا الشاب مليون شاب لوجدوا هذه غنيمه لا تفوت هذا النور الالهي انا المجرم لماذا اقدم على هذه الجريمه لانه اعمى لا يرى ليس في قلبه نور توهم ان مماله كثير بجهد قليل ويغتني الى نهايه الحياه بعد 20 يوم علقت مشنقته وشنق ما را النتيجه هذه را الغنى فقط اعم لذلك الدعاء الذي يدعى دائما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الان الانسان في ظلمه الحياه في تدخل الامور في كثره الشبهات في كثره الضلالات في استعاره الشهوات في كثره الشبهات في الايام الصعبه في اخر الزمان يوم يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر في هذا الوقت الصعب هو في امس الحاجه الى نور الله يلقى في قلبه فيريه الحق حقا والباطل باطلا لذلك الله عز وجل ينتظر منا ان نبحث عن حياه اخرى غير الحياه الماديه التي يحياها معظم الناس الله عز وجل ينتظر منا ان نبحث عن حياه تليق بنا عن حياه تكون وصله بالحياه الاخره ان تكون النعم في الدنيا متصله بنعم الاخره عن حياه فيها سعاده فيها اطمئنينه فيها امن فيها اقبال على الله لذلك قال تعالى هو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا التخبط أصلا يمشي مكبا على وجهه أهدأ أما يمشي سويا على صراف مستقيم يعني أحيانا نعب يلعبها الصغار يضعون على أحدهم عصابة على عينيه يمشي كالأعمى قد يتعثر قد يقع قد يصطدم بأني بشيء بحائط بباب الانسان من دون اتصال بالله اعمى اعمى قد تعالى انها لا تعمل الاصفار ولكن تعمل قلوب الذين في الصدور وكل انسان يرتكب معصيه ولا يرى الخالق العظيم فهو اعمى الله عز وجل يقول او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات في ظلمة الشهوات هي جمع شاهد الظلمات جمع ظلمة الشهوات وظلمة المعاصي وظلمة القلق وظلمة الخوف وظلمة الحقد وظلمة الحسد وظلمة الشعور بالقفر وظلمة الاحباط كل مرض نفسي في ظلمه كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ايها الاخوه يعني بعد الكشف الدقيق كل شيء تقع عينكم عليه في حياه هذه الطاوله هذه الطاوله فيها حركه فيها ذرات والذره فيها نواه وحول النواه مسارات على كل مسار في كهرب او كهربين الكترون يعني وما من شيء تقع العين عليه الا ويتحرك هي من مسلمات علم الذره من مسلمات علم الذره فالماده فيها حياه بس هذا الحديد بقساوته وبقابليهته للاكسده يؤدي مهمه في حياه الانسان ففيه الحياه النحاس ناقل شديد للحراره والكهرباء في حياه من نوع اخر الالومنيوم خفيف اذا احتجنا الى الات ذات وزن خفيف نستخدم هذا المعدن فكل معدن له خصائص ما دام هذا المعدن له خصائص ويؤدي مهمه اذا في حياه الان في المستوى الاول المادي الجمادات فيها حياة يعني هالمعدن في خصائص يؤدي مهمة محددة هالنوع من الحي ان نبات ينمو ما عنا معدن ينمو تحتاج الى 5 طن حديد تزرع لام حديد بتولوا المعدن لا ينمي اما النبات ينمو المعدن له وزن وله ابعاد ثلاثيه ويشغل حيز النبات له وزن وله حجم ويشغل أبعاد ثلاثة لكنه ينمو الحيوان له وزن ويشغل أبعاد ثلاثة وينمو ويتحرك الإنسان له وزن وله أبعاد ثلاثة ويشغل حي ذن وينمو كالنبات ويتحرك كالحيوان لكنه يفكر اودع الله فيه قوه ادراكيه لذلك طلب بالايمان طلب بالكشف عن الحقيقه طلب ان يعيش حياه عقليه طلب ان يعيش حياه روحيه حمله الله الامانه كلفه ان يعرفه وكلفه ان يطيعه صار في الحياه مستويات لكن انت كانسان لك من الجماد انه لك وزن وحجم وابعاد ثلاثه ولك من النبات النمو ولك منا من غير الانسان من المخلوقات الحركه فاذا اكتفيت بخصائص الجماد والنبات والحيوان فقد هبط عن مستوى انسانيتك ما لم تفكر ما لم تستخدم هذه القوه الادراكيه ما لم ترتقي الى الله ما لم تتعرف الى الله ما لم تستقم على امره ما لم تعرف سر وجودك ما لم تعرف غايه وجودك ما لم تتحرك نحو الله ففِر الى الله ما لم تعمل عملا تقدمه بين يديك يوم القيامه ما لم تؤمن انك مخلوق للاخر ما لم تنضبط بمنهج الكلم القاسي فلست من بني البشر مره كان عندنا استاذ في الجامعه من يعني اشد الاساتذه في علم النفس علما فلما اوحيي على التقاعد اقيم له حفل كبير وحضرته هذا الحفل ولقيت كلمات تكريميه عديده اما عندما وقف و القى كلمه لاجدت اذكر هذه الكلمه قال الانسان الذي لا يجد فيه حاجه الى ان يحب ولا الى ان يحب فليس من بني البشر يعني انا تحب الله وذكر وقتها ان اعلى مستويات الحب ان تحب الله ثم ان تحب انبيائه ثم ان تحب اهلك زوجتك وناس اخوانك الحب من صفات الانسان يعني لا تحيا حياه لا تليق بك لا تحيا حياه نباتيه ولا تحيا حياه حيوانيه مواتا ويروا احياء الا الحياه النباتيه الحياه كالجماد كانهم خشب مسند الله عز وجل وصف الانسان في بعض الايات كانهم خشب مسند وصفوا انهم كالانعام بل اظلوا سبيلا بل هم اظلوا سبيلا الايه الثالثه مثل الذين حملوا التوراه ولم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثقال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهس وإن تترك منه كأنه حمر مستنفرة فرات من قشور فالإنسان قد يهبط عن مستوى إنسانيته حينما لا يبحث عن الحقيقة ولا يتعرف إلى الله ولا ينضبط بمنهج الله ولا يسعى لجنة عرضها السماوات والأرض اذن يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم والوصف الدقيق من قبل الله جل جلاله اموات غير احياء وصف اخر وما انت بمسمع من في القبور مقبور لشهواته فلذلك لا تصاحب الا مؤمنا ولا يرفع عمك الا تقي او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارجا منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون